Bye-bye. بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلقه خلق ولو قرن ثنا من عنكم يقو بِسْمِ اللَّهِ وَمَا أَمْرُ اللَّهِ إِلَّا قُرَّاء بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خلق يرقوم خور و الذي علم من خلقنا مما انرسانا عورا الله الله İnnag رَنَنَ لَن لَمْ يَنْتَوِنَن طَاوُلَ دِنْ نَسِيَتِنْ صِيَتِنْ كَذِبَتِنْ قُبَأَ سنجع الزبانية كلا لا تطعه واسجد